الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله غير أمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.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 الكاهدين الكرام المستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالدعاية الاستماعي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم, عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة وصفوة الصفوة بارك الله فيكم ربما يتساءل <تصفيق> كثير من المشاهدين والمستمعين الكرام لماذا نمر على بعض الأنبياء والرسل لا نعرض لهم ذكرا ولا صفحا معنا في هذا البرنامج لا نحن, نحن لا نتحدث عن قصص الأنبياء ما, احنا ما قلنا اننا سوف نحدثكم عن قصص الأنبياء ونقف عند كل النبيين تبع الحقبة التحقيب التاريخي وتلقيبهم في كتاب الله عز وجل نحن نتحدث عن ومضات في حياة هؤلاء الصفوة ونأخذ منهم نماذج على قدر ما لنا البرنامج وكيف كانوا صفوة نحن نبغي أمثلة ببعضهم ولسنا بالصدف قصص الأنبياء نحن لا نتحدث عن قصص الأنبياء نحن نأخذ ما هي صفات صفة الصفة. صح. وما هي العبر المأخوذة من قصصهم وما الذي نستطيع نحن أن نستفيده كمسلمين في عصرنا هذا من أننا قد فقدنا القدوات فما زال هؤلاء هم القدوة التي لا تهتز نحن بدينا قدوات تهتز لكن هذه القدوة لا تهتز نحن نتوقف عند هذه القدوات لعلنا أن نقتبس من أنوارهم ما يعيننا على الاستقامة في في في في, في فقط يعني رأينا بمسألة التحقيب التاريخي لا جميل. لا يعني هذا هذا هذا هو يعني ما ما في بداية الحلقة وهذا ما نصصنا عليه ولعل علقنا وحدنا هذا في حلقة البارحة لا, لا. بارك وعلى كل كي لا يغضر إحنا شو إحنا سوف يعني نحاول قدر المستطاع ان يعني نستقفي ون يعني اغلب ما جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل من أنبياء الله رسول يعني حتى ولو كان قليلا نجملهم بعض الأشخاص ولكن نأخذ ومضات وإن شاء الله يعني يمكننا في العمر باقي ربنا ينصر الأمور. والبارك الله في والخير فيكم. وما زالت رحلتنا مستمرة مع سيدنا يوسف الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم. أربعة صح كتب ربنا يرضى عليه. صديقاتكم في الحلقة المنصرة عرضتم لمشاهدة ستة ستة طبعاً لحياة سيدنا يوسف. ف... بدأ بالرؤية. بالرؤية، طبعاً. اليوم نكمل المشهد الثاني. نعم، أنا انتهى بترك الإخوة لأخيهن في غابة الجب وعادوا إلى أبيه، إلى أبيهم. فسوف نرى بداية الم... نهاية المشهد الأول وبداية المشهد الثاني إن شاء الله. بارك الله فيكم. بارك الله. نسرع في بدء الحوار معكم. بارك الله. اذا المشاهدين الكرام مستمعين الأعزاء، مع الدعاء الاسلامين الكبير فضلات الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي تستمر قافلتنا مع صفوة الصفوة والمشهد الثاني من حياة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام وماذا كانت حالته الداخلية حينما ألقي في الجب ومن حوار الذي دار بينه وبين سيدنا جبريل وكيف انباه الله سبحانه وتعالى بما عملوا فيه إخوته وما الذي دار معه في قصر العزيز وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في صفوة الصفوة, الصفوة فأصبع نتابع كونوا معنا صفوة الصفوة الكرام مرحبا بحضراتكم مره اخرى وصفوت الصفوه ومع نرحب بالدعوي الاسلامي الكبير الشيخ الدكتور محمد مر الكافي مرحبا يطيب لي قبل أن إلى المشهد الثاني من حياة سيدنا يوسف عليه من نعرض إلى جانب المؤامرة التي حاكها إخوته في صدورهم وقلوبهم وكذبوا على أبيهم لكي ينتزعوا منه يوسف وكيف كان رده وما الدرس المستفادة وكيف نسقط هذا على الواقع أحمد الله رب العالمين وأصدق وأصدم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وضحنا بالأمس أن السورة يوسف تمثل النفس الإنسانية بنواسعها ونواسعها التي خلقها رب العباد سبحانه وتعالى عليها يعني أي أم أب... أتخيل لو أن أي عالم من علماء النفس يجلس وينظر إلى يعني البدلات وإلى أضواء ما تلقيه أو الأضواء التي تلقيها سورة يوسف والأحداث التي تلقي بظلالها على يعني مدارك النفس الإنسانية وتصرفات النفس الإنسانية لن يجد, لن يجد في العلم النفس الذي يدرسه أفضل مما وجد في هذه السورة العظيمة ف أنت بين أب ملتاع محب وولد نجيب نابه له مستقبل يستشرف أبوه من خلفي أو يستشف من حجب الغيب كيف ان بهذا الولد مستقبل وينظر إلى أبنائه الذين أعناهم الحقد والحسد في حياة مؤامرة دنيئه كما يحدث في زمننا للأبرياء والمستقيمين والمبخر، سبحان الله. كما قال الله صلى الله عليه وسلم الملتمسون للبراء العيب. هذه موجودة في كل زمن. نعم. فهم يمثلون. يعني ملتمسون البراء العيب أي؟ خرف العيب يعني, يعني خرف العيوب؟ لا لا, لا لا مش هتهم. ده هو أنت بري. وأنا أحاول أن أظهر لك في كلمة أو في نظرة أو في تصرف معين يعني أخذها على محمل السجن. الله يعني يعني الله يرضى عن احد الصفوه وهو عمر بن عبد العزيز داس على رجل راجل في نفسه هب الرجل مذعورا قنا كان الرجل نائم فامسك بتلابيب امير المؤمنين انت اعمى قال عمر كلا فمدد الحاشيه البطش بالرجل ولا راجل ما انت قال ماذا تريدون قال امير يقول لك انت أعمى قال يسالني سؤالا انت اعمى فقلت له كلى لا لا لأني إجابة عن سؤال وهو أنت أعمى أنا أبصر ولو كنت أعمى لخُدِلَ بنا خل خل أنت يعني إذا هذه هذه يعني هذا يعني فلازم إيه أهل النور الصورة الأخرى الصورة الأخرى العذب لا إخوة يوسف حقد حسد يلا فيه ضعينة وبعدين إيه ترتيب الصلاح يعني ما هو لازم النجرا دائما يزيل نفسه ما يريد أن يجري ما في حق يعني مثال يقول لك ايه هذا الرجل الغني الذي عنده ملايين ايه مش تبدأ أن أسرقه كيف يكون عنده مالو أنا ليس عندي هذا سوء في توزيع الثروة هذا رجل حصل على أمواله بطريقة كذا وكذا الشيطان ينظر على الله عز وجل. الشيطان يكبر له المسألة وأنه جذب ضربة حظ وأنه مش عارف سبحان الله يقسمون رب، هو مريض نفسي طبيعي من ايه أنا لما أخذ هذه الأموال أولا أعيش بحبوحة من العيش لن أفرق مرة أخرى لن أنظر إلى الآخرين زي اللي دخل في شهادات اليناصيب ومش عارف ما يفضل بشهادات الالتفاق أنا لو حصلت على المليون هذه أولا أنا أخرج نصفها لله يا عمي الله رغي مش عايز منك مال حرام الحرام فتافا سبحان الله يبتني الشيطان يفعح له بابا لياخذه إلى المعصية عن طريق تخيل الخير. وقتل يوسف. او اطرحوه أرضا. تحصل على هدفين كمان. يخلو لكم وجه ابيكم ما فيش بحث. بحنا اللي على الحجر. احنا نحن المدللين. احنا ال احنا المدللون. نحن الذين يعني الى إلى. نحن ببينا يعني ينظروا إلي. خلاص. يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ال المصيبة أنا شوف يخلو لكم وجه ابيكم أي إنه لن يلتفت إلى أحد غيركم. ولا يود اهتمامه. لا صغيره، لا صغيره. ممكن يعني هو أول ما ما ما يرعب من ناحية يوسف. يتدي ينظر خصوصا أنهم قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أدنى. يعني هو لما لما لما يضرب في في في, في يعني ويصاب في في, في في في أخيه أيراجع سباه. وتأنهم يريدون تربية الأب. اللهم صلّى الله. وتكون بعضه قوما صالحين. المهم قضي الأمر إيه وألقوا في غابة الجبري تمام لما ألقوا في غابة الجبري كنا في آخر الحلقة من أمس أن سبحان الله حدث حدث تلقاه سيدنا جبريل وكلف بالنبوة منحتان منحه التلقي انك لست وحدك يتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون هيجي يوم يا يوسف يدخلوا عليك وأنت تعرفهم وهم لا يعرفوك وهم لا يشعرون أنك هذا الذي ال هذا الذي ألقاه منذ زمن في غاية الجوب صار وزيرا وصار مسؤولا وصار كبيرا وصار له يعني حيثية في مصر كبيرة وصارت صارهم أصحاب اليد السفلى وتصير أنت صاحب اليد العودة ولكن اسم الواحد اسم لكن أليس هذا اليوم طويل يعني, يعني الأشهر إلى الزمن الله عز وجل يربد بشريه في شخصيات أمبية. رب البشرية على مر الزمن آه. في شخص <تصفيق> نبيّ ولا يحتمل اتلاق الله بهذا المنطق في نبيّ. نحن ضعاف، نحن عامة الناس. نخلق من الشيء البسيط، لكن وإذا كانت النفوس كباراً، <تصفيق> فتخيل أنت، تخيل أنت هؤلاء صفوة. الله عز وجل يريد أن يربينا نحن على نوائذ كرمه. بابتلاءات أنبياء هنالك الآن بين الظهرين أن من يطرد أخاه مثلا من يرتصب حقه من ينسيه من يشرده الله يعني عندنا الصور بؤلمة كثيرة من أحساب إخوة يوسف الحق الحفظ والضغينة ولو عالم هؤلاء أنها قسمة في الأزل الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرساقكم قسم الأخلاق قسم الأخلاق الله فمن أراد الله به خيرا اعطاه خلقه الحسن حسن. يا ام سلمة اثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامه خلق حسن يا ام سلمة ذهب صاحب الخلق بخيره الدنيا والاخره هذا كلام الحبيب عليه الصلاه والسلام اننا الخلق في الله الناس بخلق حسن نحن عندنا لا وليسة فضائل لا لا لا أنا لست متفضلا عليك بأن أتحلّق معك بأخلص طيبة أنا مفروض علي أن أعملك معاملة طيبة مفروض أصبحت منا الآن فضيلة الشيخ لا لا لا هذا بقول أنا بعملك معاملة كويسة أنا معاملك معاملة جيدة لا أنا عايز أودي شيء كلمة طيبة خير من صدقة أدفعها أدا أنا مش عايز إيه مش عايز كلمة منك لا لا لا تعيرني ولا ولا ولا, ولا, ولا تمن علي لقد النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه يمنون عليك علي أسلم قول الله تمنوا عليه إسلامه بلى الله تمنوا عليكم هذا أحد أركان الإيمان إن كنتم إن كنتم أبونا أحد الصدقاء في الإيمان فا فأنت ساعتها يعني أحمدوا ربنا أحمد أحمدوا ربنا إذا الأخلاق فريضة الأخلاق في الإسلام فرائض ما يقول ربنا إيه إذا فاعب النفس هي أحسن مش أدفع أو لا أدفع لا أنت مش في محط اختيار والأمر هذا لاستحباب ما الأمر الوجوب الوجوب هو أمر الوجوب إذا فاعب النفس أحسن الله أخذ؟ آآ آآ أي كثب أبالك سبحانك دقائق فكير مننا يخطأ؟ أولا كشير لما لما أنا إلا إن لم أدفع باللاته أحسن ماذا أنتظر من الله سبحانه وتعالى أنا إن دفعت ولاته أحسن أنا لي أخطأ الله يدفع عليه بلاته أحسن وهي مغفرة النبط وهي ترقية الدرجات وهي كفارة السيئات يعني يدفع لك باللاته أخذ الله أخذ لأنت ما يدفع ده والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي يعني إيه أنا وقفت جمعك في أزمة هو الله يتركني وقال يا عبدي, عبدي أن تطررت وقتك وجاهدك من بالمالك وقفت بجمع أخوك المحتاج هل تظن أن الكريم ينسك لا فإذا ما صراحة القضية أن الأخلاق سياج سياج كبير يحمل إنسان حتى من نوازغ نفسه ليه؟ لأن قالوا يا أبا يا, يا احنا فبن قيس كان حليم العرب نحن فا س... قال دم لم تشرب الخمر في الجهدي قال أصبح ها. الصرح. الصرح. حليم العرب وأمسى فيهم يا ضيق يعني ضيق برضه أنا الصبح الصبح يعني الصبح على أحكم بين القبائل وأودعيب يا ولد عيب يا بنت استئذن بعد أن يبدل سبحان الله رب الخوارج والسديس من صحة فل ف... فال... فل إذن قضيت أن اخوه يوسف. يوسف إخوة يوسف موجود طبعا والعاصم هو الخلق وقناعة القسمة في الأزل لأن القسمة جاءت في الأزل هذا غني هذا قصير هذا جميل هذا قبيح ولكن القبيح وده إيه في الآخر المحصرة أن كلنا كل يأخذ بالعدل من رفضها ما في أحد يزيد على الآخر فيه. ولا بالمال حتى، مجنون. ماني عندهم اليراز مثلاً. هيه جميل جميل. سودي بر... علي. جميل لا، تخيل أنا سودي براحة سو... سودي براحة البال. هاه ليه؟ أتعرف صاحب المال يعمل ايه؟ آه يجي نم بالليل والله لا؟, لا لا. لا. <تصفيق> صاحب المال انا, أنا اعرف كثيرين مثله يعني. شارك الله في. يعني, يعني وفي واحد خير يعني لكن لكن إيه يقدر يديه وده في إيه. أنا... لا أنا مزباي. لسه بورصة طوكيو ما أغلقت بعد. هشوف الاخر اه وخد خفايت خلاص انام بعد الساعة الساعه 1:00 لا بورصه نيويورك لسه ما اغلقت طب والله وانا لسه بورصه لندن ما فتحت وانا حاسس بمقين وهال على اعصابي وبتاعه ادويه طب انت الحمد لله رب العالمين سواء في جيبك مش في جيبك اللي اكل مش زي اللي اكل مشمش ما ادري انا استوى بس دي مضاعفه ودي مخففه واخف في الاخر سبحان الله العظيم الامر سبحان الله بيكون في الصحة مثلاً في الفترة. تعاو تعاون تعو... في الثياء. جنب آخر لا مش معناه كده إنه صاحب المال صاحب يعني هو يعني هو مطلوب منا بحدا أبداً إن شكره لكن ذا في مسؤوليته كبيرة. مسؤوليته كبيرة. حسوة <تسؤال> يوسف ما فهموا هذا ال. لا لا, لا ما فا ما فهم القسمة ها ما فهمه فهم. ووزن أي حقد لا فهم القسمة. لأنهم لأن حقدوا على حب أبيهم يوسف شقت. و... و... و... وهذا بداية الحقد لو درج ب... إلى إلى ما أوصلهم. أن يرتقي لما ترقى تنتقى اللهم لما تقتل أخاك منزع على قضيت قابلوا هذه نفس القتل ف... إذا سألت لما أن التاريخ صفحة واحدة ولا متشابهة هذا أرقو أباهم عشاء يبكون طبعا لازم علي طب لما يقول يتباكون يتبا لا لا هو في هم زي الكسيات العريان ها يعني نفسك وتظل هي وتظهر هي عارية <تصفيق> لا هي بالنسبة هي عبد النجم لأنها عارية لكن هي حاطة زي ما إيه ولا إيه علاه في حاجة في حاجة من بين بين وذراعي وشعري ووش في ورقتي وفي حاجة تانية بين غير كده تبعت عزة المقطعة فطبعا إيه حاطة زي ما إيه أنا محتشي معندني لافت ااا شورت شورت بارد ووو ووو بارد أصلا فاا فاا بالكثير عارية القضية هو هو جاي هو مجن يبكون يعني التمثيلية يعني حاولوا، أنا عليه، سبحان الله، وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون. في موعد الانصراف العادي من راي الغنه عشان يعني إيه لا دخل فراس الغروب الليل الليل, الليل يشفر الدموع الكاذبة يعني إذا إذا إذا, إذا إشتبكت عيون في دموع تبين من بكى من, من, من تبكى النائحة شيء. والثقل في تاعنه صحيح؟ ليس صناعته كالثقل فجاء أباه منعشينكو يا أباهنا إن ذهبنا نستبق عملنا سباق وإحنا في البريه في المباري وفي الملعب والتسارع ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عندنا تاعنه فحدث <تصفيق> ما كنت تخف مت تصور الذئب تصور الجوزاء إذا عدم زبف فأكله الذئب وما انت بمؤمن أنت؟ طالما كنا صادقين. هذا دليل كيف؟ لم تصدقنا؟ طب لا يصدقكم ليه؟ لماذا لا يصدقكم؟ كثيراً ما نسمح هذا الكلام صراح. الآن. صراح؟ أنا أقول لك على حاجة. طالما مش هتفدع. لا طب ل لا لانه لانه أف... تعرف انه كذب. سبحان أف... الله. أصيغ سوت الصدق. أقول لك شيء. الذين ينكرون الله. لا هذا دليل على اقتناعه الداثرين بأن الله موجود ايه جاب سيرة الاله اساس انه هو مش موجود نعم عن بالضبط زي بالضبط ايه امك السعوديه اربع سنوات يختمخف الكرسي م. انا مش خلف الكرسي <تصفيق> ما تصور يعملها كده مع عقل الطفول صحيح, صحيح وطفوله القلب عندما تنحرف عن منهج الله عز وجل ونلا اله وطفولة اولئ الكذابين سبحان الله نفس القضية وما انت للمؤمن بن... وما انت و... ولو كنا صادقين م. شو شو شو كلمت ولو كنا صادقين يعني ايه يعني انا ماشنا بالصادقين يعني انت تحكم عليهم من الصادقين اصوات دقيق في العرض كاد المريب ان يقول ما هي كده وما انت بمصدق لنا ولو كنا مؤمنين فيما نقول لا وما انت بم ما انت بمخضع لن تصدق لن. لا ما شاء الله لما العير من في مصر التي كنا فيها والعيرة التي أخبرنا فيها، وإين إذن بالصادق؟ عدلة، عد عد من صدق في شهود شفوت. أما وما أنت بم من الكلام؟ الكلام إذا أرسل على عوينه هكذا، أيوة. بهذه الشكل يكون كذبا. لا لا، لأن لا،, لا دواعي ينضح منه الكذب، يعني إذا جاز التعبير يعني ينضح الكذب وعفونة الكذب تظهر من كلامه. لكن كان جاء بالقميص يعني الدليل جميل خلاص وذبحوا اسم عرق الدليس بالقميص وكان غزالة او شاه ولا بالدم دم. خلاص وقال ربنا وجاءوا على قميصه بدم كذب فلو في دم صادق ودم كذب ها لو جينا الطب الشرعي هيقول ده ده مش دم يوسف تمام؟, تمام لكن دم كذب هو اول ما اعطوني القميص مسجد خميص. قال عجبا. رحيم. يأكلوا ابن ولا يمزق ثوبة. يا الله. تترك الموجل من <تصفيق> الابقربات؟ لا. لابد ان <تصفيق> ده لابد من ترك الناس. سبحان <تصفيق> الله. وعند نبي رسول وفاهم ورشاشة امامه واضحة ونقية <تصفيق> وقلبه وحبه. يعني كل نعم. او من مسجد خميص الله. يعني بالضبط انا عايز تقنعني. انا طريق ان تقنعني. ان إخوتي يوسف لما يوسف جاء, جاء على دخل على الذئب يوسف انا أريد ان ااكلك ممكن بعددنا ندخل على قبض أنا سبحان الله حتى أكلنا قبض أنا, أنا القبض سليم يعني هذا ذئب رحيم يأكل جسد ابنه ولا يمزق ثوبه لكن أم خرس حينما وجهه وجهه بهذا الدليل من هذه الآن لا يسقط لا يخرس الكذاب يقول هذا ما حدث صدق او لا تصدق انت حر لا لماذا غياب عند غياب القانون الالهي فالفترتع الذئاب كما تشاء جميل عند غياب القانون الالهي فالفترتع الذئاب كما تشاء يعني ايه اللي يضبط لحد واحد يقام بامتي في هذه الارض خير لها من ان تنطر سبعين خريفة الله اكبر حق. اقامت حد واحد حد واحد ذكر حسن البصري ماشي كده في البصرة في جماعة من ناحية الامير مسكين الحق حنس يخطع يده فضحك قالوا عجبا يا امام ماذا احكوا قال سارق السر يحد سارق العلم سبحان الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اه يعني في مروج بصره جابوا بيخمس من ايد العفجاد التركات ما غلوها قطعه في نصف دينار كده رحمه لانها غيره ولما كان سارق السر يحد سارق العلم رجع ايه ما صعب عجبا مم. انت تدفع القضيه دي كلها في يد لو قطعت لو انا دخلت في عراك مع حد وقطعت يده شوف ادفع مبلغ قد ما شاء الله كذا ناقه في يد تمام خمس نوق المبلغ الله أكبر كبير ولو سرقت 12 درهم هو بس تقطع قالت ما هو لما زي تدفع هنا 5 نوق وهنا ما فيش 12 درهم تتفع. قالت لما كانت أمينة كانت سمينة، فلما خانت هانت. مرة ثانية لما لما كانت سمينة، لما كانت أمينة كانت سمينة. قيمة. تبغى الواحد بس بذكره. السن لو سن دون أفع. لما كانت أمينة صارت سمينة، ولما خانت هانت. صح. <تصفيق> فا فهم إن إن القضية لكن لم يواجههم هو هل نصنع هذا يعني؟ لا نقول أنتم لا في قومه بل إن سيد قومه يتغاضى سنه التغافل عرفت يسلي خرباني ما تدوب؟ لماذا؟ لأن سمة التغافل تبخرت التغافل يعني يعني أم للزوجة ثلاث أخطاء للولد خطأ إيه للبنت لكن في ناس اللي عادوا بيها تحقى الوحدة خطأ, خطأ خطأ فكرهو فكروا ألا يا سبحانه وملوه ويتمنى المسافر ما يرجع يعني هم هم أخذوا ابنه وأضاعوه ثلاثة كبري وأضاعوه ولا يود أن يواجههم بصنيعهم مجتمع هذا أول أول حتى لا يكرههم مثلا؟ أولا لا مش يكرهوه لعل المجرم إذا يعني أخذت منه الجانب الخير ربما تستثمره وبعد ذلك في أن يستغفر ويعود ويكون عضو جيد المجتمع درس جميل آه. ليه لا؟ أنت ليه تقضع هو الشيطان تملكه فأخطأ فحاول أن يقتل أخاه طيب طو بعدين طيب أين قتلته الأنب أو أنهيته من المجتمع خسرنا ربما يتحولوا والعنف الثالث صحيح. لكن قضية الحدود ما كانت موجودة وبعدين ما عندوش بينا قوية أنه انه انه انه انه خط بين ظاهرة ولهذا قال بل سولت لكم ان صبروا ام ام بس اذا الظروف او ظروفهم مش سهلي بل سولت لكم ان أنفس فصبر وعمره صبر جميل والله المستعان على ما تصبر عندك أنت ثلاث مواقف في قمه جميل ثلاث مواقف اول عندك الصبر الجميل بتاع سيدنا ايه سيدنا يعقوب ما هو الصبر الجميل الصبر بدون شكوى هذا الصبر إنما أشكو بثي وحزني إلى الله هذا هو صبر الجميل لا. اللي هو إيه مش بعد ما اشتكي لك وعمل وسوى وعمل وغير وانا يقول لك يا فحمد جايب ليه صبرين هنعمل إيه, إيه؟ صبرين <تصفيق> ده, ده, ده ده ده صبر أكتر الشكاية تتنافض على الصبر مين مين مين هو ذي إيه إنما أشكو بث وحزني. إلى الله وأعلم من الله لأه الذي. تعلم خلص أنا شكواي وحزني لله بس في الفغيرة ودي وده مبدأ يكون عليه المؤمن يدي صغيرنا وكبيرنا كبيرن رجالنا وأنسانا أن لا بد أن تكون شكوانا لله يا لو شا بدك شيء فضفضة لا مال فضفضة و ذبضة تقلل ثوابك تقلل أجرك من من شكل من شكى ما يحدث له أه. للعباد فقد شكى من يرحم إذا من لا يرحم هذه هي حكمة أيوه نعم ف... بلى من شكى ما يحدث له للعباد أيوه فقد شكى من, من يرحم الله إذا من لا يرحم طب انا اشكرتكم بعدين اكسبتني منكم ان شاء منك. الله خدت منها لما سيدنا ابو يتشجر مع سيدنا عمر الم يذهب سيدنا ابو بكر لا, لا لا لا لا هذا هذا هذا, هذا تصحيح موقف هذه ليس الشكاية سيدنا موسى مع الرجل الصالح لما جهه وقص عليه القصه على... لا لا لا لا ده على... ده لا تصقص واحد مفروض مطروق ومطراق ومطارد عايز اي مأوى عشان ااا لا لا يعني عشان يبقي حياته صح حياته ضنك الحياة طلة المال الفقر مثلا ما هو الشكوى من الضنك يعني من كان عنده ضنك شكا طيب تمام تمام لكن لو شكى لله ما صار عنده ضنك راى الضنك ساعة يا رب ساعة وهو ما قاله سيدنا يا رجل الرجل قامت عاصفة فاهلكت قطيع الجموس الذي عنده فدخل عليه العبيد يا سيدنا قضت العاصفة على قطيع الجموس كله قالوا وأنتم أحرار دوات شدة يتفقوا فابن أخوه جاء هذا يا عم الجموس ضاء وكما هو العبيد العبيد بيوعي وشربه زمان قال أراد أن يمتحننا فأردنا أن نظهر له أننا عبيد له. الله هو عبد يعمل لنا امتحان صغير. صحنا عبيد صدق. الله أنت يا رب الأهلات تفعلون عبيد الأحرار يا خلنا صح؟ نفرض قال بل سولت لكم أنفسكم, أنفسكم أمرا لم يخلق الشيطان لا لا هذا من النفس لا لا النفس والنفس من سبعين شيطانا. .أه طبعًا بنفس الأمر أبشوه ناس مرتبين ومنظمين ومنظرين وهو أكيد أرض أب ليس يعني... من الشيطان نعم ليس من أفعال الشيطان هو فعل الإنسان أن أمره بشوق أق من الشيطان الشيطان يتعلم من ال الأمر بشوق سبحان الله ال ال ال العمل الخير الرمضاني ويهاب الخيمه أتصدق. الخيمة رمضانية رمضان يعني, يعني يا جوز فالير من الوضع يعني خير دلوقتي العامل هذا وجاب يقول لك التخت الشرق ظهر رمضان ده محتاج طندي ده بيصطحور مع الشيشه حلوه لا لا رمضان طيب ابليس يجيله ليه ليه هو ده ابليس ده حتنس كده صغير في مدرسه هذا المعلم آه. وكنت من جندي إبليس فلما على بيئة الأمر صار إبليسه من جندي هذا هو الصبر الجميل صبر بدون شكوى وفي صفح جميل صفح الجميل صفح دون عتاب أنا فلاحيت أنا وانت وزعلنا وقلنا أنا تعاتب وصفحت إذا صفحت فلا يجب أن أعاتب لأن الله لا يعاتب عبده سبحان الله لا يعاتب. إذا تاب لا يعتب أبدا من جاء. ولا يذكر له الذنب من جاء من منهم تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين ومن ذهب من منهم عاصلا ناديته من قريب إلى أي متذهب أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سوائي فلا يعتب لا يعتب وحتى يوم القيام وذنب المكتوب يمحى ويضع حسن رقيب مع فيب نسيهم. صحف ينسي يمحوها في الارض تنس يا رب الله ينسي الحفظه وينسي الارض وينسي الزمن فلا يبقى الا شاهد هو خير الشاهدين وهو ارحم الراحمين لانه يصدر حرام صدرت الاراده الالهيه بسفر فلان بسفر فلان بس على مستوانا كبشر اذا اردنا ان نصفح الصفحه الجميل لا نعاتب تمام قل يقول اذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب لا بس العتاب بين الناس ثبت ان للاسف الشديد ما تعافى ما تذكر ايه الاحن الماضي اه ما تذكر مباشره عملت الزوج والزوج <تصفيق> عندهم في الهارد ديسك او في بتاع مساعد المخ بتاع ال بتاع اللي بتاعهم في الدماغ انا نيدس مسفره المشكلة خلاص يعني حاجه تطرع الله بعد خمس سنوات يجي مرة مره ثانيه يذكروا برضه حادثه يناير 1948 ايام سبحان الله كان بتاخد فلسطين وحماته كانت بتكشف وشه يخرج المصيبتين مع بعض هذا خطا هل من وليس هذا صح وليس هذا من صفحه جميل اصبح الصفحة الجميل, الجميل. جيف الهجر ذرو هجرهم هجرا جميلة الهجر دون انقطاع يعني كل ما اروح لابن عمي يقول ابوك وامك عملت كذا واخواتك ومش عارفه اخذ الميراث وفلان ده والمدير و... و... فجلسته غير مريحه فاعمل ايه اهجر هجرا جميلا لا اقطع المناسبات بالمناسبات المهمه في الاعياد أتواجد. اتواجد في العزاء اتواجد في الافراح وان زوجت تسلم عليه أتواجد. لكن جلسته لا دا داعم بس ارجو ما ياخذهاش واحد ذريعه يقول اخويا لا في رحم لا بد أن توصل <تصفيق> وبالذات وإن وبالذات الرحم الكاشح يعني الرحم اللي قطعني الرحم المؤذي لا يقابلنا ليس الواصل والمكافئ ولكن من الواصل من إذا قطعه ورحمه أصالحه هو يصل أنا أصل هو يقطعني وأنا أصل وإن لم يقابله لا ولم يقابل يعني إن لم يقابله ذهب إليه في المنزل ولم يقابله لا لا لا لا ربنا في فصلة وليه إذ فع باللتي هي فإذا الذي بينك وبينه عداوه عداوة كأنه حميم وليو وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وجاء بعده أقول وإما ينزغنك من الشيطان الناس ويقول لك الأفكار يقول لك الأفكار المش هو لابد دي فاستعج بالله إنه هو السميع العليم هو يسمع كلامك ويسمع شكواك ويعلم ما في نيتك فإن اخلصت النية صار العدو من طلبه وليه طيب قبل أن ننتقد المشهد الثاني حينما قال إخوة يوسف لأبيهم مالك لا تأمن على يوسف م. قال إني لا يحزنني أن تذهب به وأخرفوا وهو نبي مما لم يقل الله سبحانه وتعالى يحفظه كما قال في المرة الثانية عند من يمين فالله خير حافظا هل عذب لأنه لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى بفقدان يوسف أولا سيدنا عطوب كان يتكلم في الناحية البشرية بحيث أنهم يريدون أخذ أخ معهم الأخ الأخيهم أخ عشان يرتاعوا له، هو يظهر لهم كأبناء ما الذي يخيفه؟ هو يشرح قضية أبناء مع لا؟ الحياة طبيعية ما القرآن بيعرض لنا حياة بيتية منزلية طبيعية في بيوت الأنبياء وفي بيوت غير الأنبياء. انت جايب لنا الصوره بتاع سكه وثفا سيدنا ابراهيم متفاضل جايب لك عارفه جاب الحوار انت شوف وانت مش مع القران اخوة جلسوا. أخوه أحبوا الى منه. فانت تخل تمشي الدرس بتاع عمرو درس اخو احب الى ابينا ما تسمع الحوار انت درست يقول الحوار انت تعايشت مع القصة صحيح صحيحه الله وتسمعوا بعدين ايه يلا, يلا يوسف تذكر على يقول لابوك احنا عايزين نروح ايه نذهب الى المرعى وبعدها بيدخل عليه بعد كده يكملوا الايه فالحوار مع أبناء الضيعه أب... شو رب ابن ابن فبهذا فب... المنطق هو سبحان الله العظيم انا خايف ان ان أولين يحزونني يحزنني لي... ليه انا مش ليه انا يعني غير راضي عن ذهابه مع عن هذه معكم انا اا أخ... اود احزن ان أحسن أن, ي... ان ان يبتعد عني واخاف ان يكونه الذئب وانتم عنه غافلون فدي ب... تربية بيربي يا رب اذا انا هو الذئب انا راح رصبه لا لا انا لازم احصرون محصور طب لما قال في السنة مثلا فالله الله خير حافظا؟ أنا حييذ تضرد وتص. يعني لم يعاقب سيدنا يعقوب ب بأنه لم يذكر اسم الله. لا لا. ساعة أخرى الله أكرم من هذا لا لا. لا لا ليس هذا عقاب. لا لا لا. لي لماذا لماذا؟ لأن مقادير الله تجري. ونعم بالله ومن مقادير الله ألا يربى يوسف إلا هناك بعيدا عن حجم النبي الرسول؟ فراح مع أنه من صفوة صفوة، لكن بين الربة هنا، لو رب هنا، لما صار يوسف. طيب، إحنا بنتعلم من فضل الله عز وجل. الذي كان يجل أن ينام والذئب يرعى الغنم، والصحابي الآخر يقول ذئب يرعى الغنم طال. زمان عمران عز وجل. سيدنا عمران عز وجل قال أصلح الرأي ما بينه وبين الله، فأصلح لهم ما بين الذئب والغنم. تناحر وتشاجر الأخوة. عليهم. يعني أنا لا لا لا أقبح في بيت النبوة لكن نريد أن نفهم الصورة هذا بيت نبي وهؤلاء أولاده على هذه الشكلة من التشاجر هذه كما قلت بك الأمس هذه طبائع بشرية تقابيل وهبير ما كانوا في بيت نبي زوجة لوت كانت زوجة نبي فالواحدة لو حصلت على زوج لم يربها <تصفيق> لا هو ربها ولكن لم تقبل التربيع اه لا ليس آه العيب في سيدنا لا لا لا, لا عايز المتراقب عندنا مرسل ومستقبل عندنا امور ارسال واستقبال الرسائل جيد ولكن الجهاز خربان الجهاز متعطل اسقاطا لهذا على الواقع فافترض إذا, إذا, اذا وجد اب له ابناء بينهم احن اه ماذا يحاول يرى ان يرى ما هي يا لابد لابد لابد لابد لابد لابد لابد صغره يا سده لابد بد لا بد لا بد ان هناك طغرى لا ان تسد لماذا لان الاولاد هؤلاء سوف يتورث العداوة الى إذا أب الأبن نفع وإذا فاكر جد أبوك بعم يعني جد ورجع كان لما من سبعين سنة لما كتب له قطعة أرض وأنا أخوه ما كتب له جد أنا حس يعني يعني توارثت الأجيال الأحقا هذا ابتلاء لسيدنا يعقوب ولا ابتلاء لسيدنا يوسف ولا ابتلاء ابتلاء و... و... مع... لأخوة يوسف بالضبط و... و... والخير يأتي جاءت السياره تمام جماعه يوم في القافله مشي السياره ان شاء الله وبعدين اولادنا الصغار ما اظن ان السياره يعني سياره من طراز معين ب 4 4 اطارات ومقود ولا لا, لا. يعني جاء فيما يتون يتون رجاله بالضبط نفس القضيه ان شاء الله اه, آه. لا ولد كان زمان صار عندي من اكثر من 25 سنه فبدا يفتح المصحف فزي اسابني ثاني يوم اول مره يفتح المصحف شاب في الجامع قول ااا دخل عليها زكريا المحراب من زكريا المحراب هذا؟ زكريا المحراب. كل ما دخل على من زكريا المحراب؟ ابن سيدنا نعك نسمه سقاوي قال استئاوي. قال استئاوي ده نفس ف سيدنا السيارة جاءت قافله راح الوارد الذي الذي يستقلهم. روح أنت هتلنا ما، فبحث في المنطقة وجد جوب، فأذل الذلوا، أذل الذلوا استعو، وأنزلوا في الـ في البئر، فوجد البئر، وجد الذلوا قد ثقل سحب سحب سحب، أول فوجئ بالمفاجأة مزده يا بوشرا، يا بوشراية، هذا غلام. لم يكن ما أوفق قفلا ما نسمه بشرة ينادي علينا لا لا لا لا لا يابقفلة لا لا لا يا بشرة هذا بشرة يعني فرحة فرحة فرحة مع وادي ولا, ولا ولا أهل له في قصي وفي فرصة فرحة فرحة طبعا لماذا هذا أولا لم نستخدم لأنه يصبح قوي العضلات مفتوح العضلات واضح ب ب بعليه من من الأسرة التي جاء منها انت ما تشوف هذا كذا ما شاء ردد منس صحيح صحيح لا ما بين عنده خير اللي ما واحد مترابط بيت بقوة على وجهه وقد حاز يوسف شطر الحسن هذا حديث صحيح أنا كانت جميله بس طبعا جميله بس من مقاييس كتب التفسير هذه الجمال يعني يصبح من طرف اخر ولا لا يوسف لان الجمال في الرجوله غير الجمال في قصه بقسمه يعني م. لكن هو جميل الطلعه يعني ما انت احيانا اي انسان سبحان الله شكله كده ولكن فيه جمال اخر خاص بكلامه باسلوبه باخلاقه بسيبات يعني. يعني في هذا ما هذا في الجنس يعني يعني ليست عيناها خضراوان لا لا قد هذه المقاييس هذه مقاييس وضعها ما يسمون بعلماء الجمال والكلام هذا كلام خيبه فلسفه الجمال ده كلام خيبه بتاع شعر اصفر هذه هذه مقاييس باطلة وما هو جميل عند عمرو طبيعي عند بكر ها <تصفيق> <تصفيق> اه يعني بس بس نسبيه طيب سبحان الله ال دخل واحد مشهور بالدمامة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد امه عائشه تجلس مع الرسول قبل ان يضرب يوم امر النساء بالنقاط على هذه امر امي وبالنقاط نساء المؤمنات فقط مش بنات النساء المؤمنين هذا من هذا ما, ما أراه وهناك هناك أراء أخرى تقول أنهم للجميع أن أنا أرى أن أمهات المنمنين هم هم هم مراحيض هذا أمر لأمهات هذا أمر وذو أخرىات فضل ومن قرأه فرضا فنحن لها رأسنا وهذا وأنا أحترم كل الأراء يعني على هامش الشييرة يعني هم يقول لبنتي بأن تلتزم بالخمار وهي ترفض مناقب وهي ترفض لي... ليست ليس ليست ليس ولكن هذا عم غيور يعني شيء طيب أيضا، أنا... أنا... طبع. طبع. دخل الدميم، فقال هذه الحمراء، هذه، هي الحميره اللي احنا عنها على عائشة، أنا كان... على الحمراء يعني طو هذه الحميره كان أظن اسمه دغف الأوسيد، حتى اسمه <تصفيق> <دوغفل. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أزوجت أختي وهي أجمل منها. فقالت عائشة أنت الأجمل أم أختك؟ قال البيضة. ف... أنا؟ فقالت عائشة الحمد لله يعني أبو ايه لم أر وجها حس حسنا منذ دخلت اليمن شقاء بلدت الأجمل من فيها أنا. المدرب نصيبي. لكن خطر القطر ورفض ذلك. خلصتكم مشيدين الكلام مستمعي أعزاء فارسيل ونعودكم معنا صفوة الصفوة شاهدين الكلام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضر عليكم مرة أخرى ومع مرحب بضعيفنا الكريم عبدالإسلام الكبير فضلك الشيخ الأسلام الدكتور عمر عبدالك مرحبا مستمعين مرحبا. مرحبا نكمل على الحوار مع سيدنا يوسف لا نكمل إبن تعلاناتك طويلة نحن نكمل فيه <تصفيق> <تصفيق> كنا برنامج دخّ الإعلام. والله يا <تصفيق> كنا نتحدث ذهبني على نقطة الجمال مع سيدنا عيسى. لكن كنا وجاءت سيّارتهم فأرسلوا <تصفيق> وردهم. قال يا بشر هذا غلام. نعم. <تصفيق> أول ما أخذ يوسف معه يثبت أن إيه أن أن يوسف لما يشكله يطر له أنا إخوتي أرطوني في هذا المكان وضعه يا بشر هذا غلام إذا ما فيش. لغة حواك. يا بوشروا هذا غلام، وأسروه بضاعة. ليه أسروه بضاعة؟ حتى ضمن منهم أن هذا الغلام سقط في البئر وأهله يبحثون عنه. أسروه يعني؟ يعني. بجد إصرار واروه أروه. خبأوه. خبأوه. خبأوه. خبأوه لأن لا يدري. أهل يتضاروا يأخذون عنهم فرصة غلبة. والله عالم طرط طرق الله عالم من سيارة الدنيا الدنيا مليئة بالبلاء، وفيه منفعة، وفيه أمر، وفي وفي في ان أن يعود إلى أهله أن ما استفادوا منه عزنا استفادوا من من من التجارة، والتجارة شطارة ولا يدبنها. سواء بالموجب ولا بالسلب، صحيح؟ سبحان الله، وبعدين راحوا أخذوا فسونا الله عليم بما يصنع الله اكبر هم بسيارة. أم ب بإخوة يوسف أم بيوسف لا لا لا عليم بما أصبح هؤلاء لأن الله سبحانه وتعالى يريد ولسان القدر يقول من البداية يا يوسف مكانك هناك في مصر لست راضيًا بالأمر بالشكل والله والله, والله فعلوه. هم يفعلون هم, هم يعني أنا المكان مكان آخر مكان يعني. آخر لأن الله والله يعلم نياتهم و... والله يريد هذا أي... آه الله يريد هذا ولكن تساقط اسباب عندما يريد رب الاسباب ونعم بالله أخذوا وشروه بثمن رخص اي باعوه شرى شرى يعني آه آه آه. لكن اشترى أخذ. شرى باع البتاع يعني اشترى انا ابتاع منك كذا تشتري اه تشتري انا ابتاع منك اي اشتري م. يعني قال رجل لابي بكر قال ابو بكر هل تبيعانني هذا السوق؟ هو عرف السوق قال لا عافاك الله قال ابو بكر هل لا قلت لا وعافاك الله قطع هو لا عافاك الله نافع عمرو بن ابي أبي بكر التقطت اللغه وهذا وهذا ما اريد ان يتذوق ابناؤنا لغتنا لغتنا اجمل من الجمال وانا مشفق على من قرأ القران دون ان يتذوق اللغه القرآن في أشياء لا يعرفها أذلة يعني الرجل موريس بوكاي الذي أسمى وضع صار مفكر فرنسي ووضع الكتب المقدسة في القرآن في الميدان قلت توراة والإنجيل وها واهتدى في آخر سنواته إلى إلى القرآن فمكث أربع سنوات يدرس اللغة العربية دراسة المصطفى قال ما فهمت في القرآن إلا ما عنده لغة عربية هذا باللسان العربي نبي عربي نبي عربيتنا جميلة جميلة أمن وشروه بثمن بخس جراهيم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين أما ليه هم أن نتشروه وتأخذوه وتأخذوه, وتأخذوه وتأخذوه سبحان الله يدلنا هذا أن نتخلص منه وما فيه دعا أن ندخل نفسنا فيه مشاكل وأهل يبحثوا عنه يكون إن حد من إعداد القوم أو الجانب الآخر وهذا ما أسريح له. لما وجدوا أن المشتري القصر فخب <تصفيق> صاحب تتعرف. الله الذي <سيح> <program Warmth> اشترى عزيز مصر عزيز قوم رجل عين في نخبط عليهم نعم وقال الذي اشترى من مصر هنا القران لم يصور انه العزيز او امراه القران لا نكتشف بعد كذا القران ما القصه القصه جميل تظل مشدودا اذا كان يعجبني في قصته ان نفرودها باحاءاتها اولا يعني بانطلاق ثم نعود لناقص عند الايماءات وعند الالفاظ وعند مدولاتها المهم وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمني ما سواه لم يقل لخدمه ولا لغلمانه لامراته لماذا يبدو أن النجابة الواضحة على وجه يوسف تدل على أن هذا ولد غير يعني ولد فوق العالم يعني ولد متميز، غلام متميز، لا. آه، وقال اللي اشتراه من مصر بمرات أثري عسى أن ينفعنا، هذا رجل ده في برضه في قلبه وفي قلبه نور إنسانة، بإيه؟ ما الذي ينفع من من ول من أبناء عسى أن ينفع، أو نتخذه ولده، الله بالله ما عندهش أولاد. صحيح. فخذ الله دخلنا واحد نتبناه كده مجانا. ونحن ناس أغنى ودفعنا في مبلغ بسيط. يوسف في هاد... سعيد وناصف في هذه الحالة لم نسمع له كلاما. هو. هو ألقى وأخذ وأسر وبيع وذهب ولم ينطق حتى أي القرآن الكريم لم تصور. لنا شيئا عن حالة المؤمن مع ربه سبحانه وتعالى في سرره يعني واحدة عربلة عندها بنات. فرفعت صوتها لبنتها وقالت يعني لو كان عمك لو كان عمك يعني في قلبه ود لجاء إلينا بطعام العشاء فبعد هنايها فرق الباب اجي اجار سمع عشاءكم وافتروا قالت البنت الكبرى لما هتكنا ستر الله شكونا من عباده هتك سترنا فاسمع جيراننا فنجي بدا ابدا ان اتفق لما هتك سترنا بأن شكونا حالنا الله هتك الله سبحانه بأن اسمع جيراننا دي يا اعتبرتها فضيعه اعتبرتها دي دينا سبحان الله وهذا سيد يوسف الصابر في الله سبحانه وتعالى صابر صامد كل الدنيا ضده كل الدنيا تشتمه كل الدنيا عليه بوء لو حاله هذا يباع ويشترى بحبه. سبحان الله لتجلي المقادير هو اللي يباع ويشترى بس كده له صوت على مستوى العالم صح العالم كله, كله هي العالم كله صح. هيات عن كله صح. هيات يوقع الطابور وهو مجرد يوقع أو يخلع الصواعد يقبوا نحن هم يتكلمون وهو صامت سياتي وقته ويتكلم لا لا لا, لا, لا لا لا لان قلبه يتكلم مع رب بنام ذل بس اه بنام بالله عشان عشان أو نتخذه ولدا وهم لا يدرون من هذا شاب يوسف تعايش مع القصر مع العالم لما بلغ وطلع. أشده آتيناه. آتيناه. آتيناه. لم يقل رب العلاد واستوى قلنا لما بلغ أشده في سيدنا موسى خلوه. لما بلغ أشده واستوى أتينا حقا وعيد سيدنا يوسف لما بلغ أتيناه. آتيناه. لماذا لأنه سوف يتعرض وهو لم يستوي بعد اه فلازم ابدء الاستواء من عندي كبساله تقريبا الاستواء يقال من سنة ال33 سن سيدنا عيسى ساعه مات هذا رأي بعض الفقهاء الاستواء الزواج او السؤال عقبه وانا اتقن عن يوسف منذ ولادته كان مستوي ما شاء الله الله بارك الله بارك نعم ف لما بلغ ا سده اتيناه حكمه وعلم الحكم الحكم ان يحكم على الاشياء في مكانها على الصواب صواب والخطأ خطا ولسه على... الحكم من السبب. لا لا لا لا, لا, لا وال... الحكم وال... أن يحكم على الأمور وهذا أكبر حكم أن تحكم على قلبك هذا أكبر حكم. صحيح. وتحكم لقلبك بالحب هذا أكبر حكم. آه. فا فا اتيناه حكما وعلم. علماً. العلم أن أن الله سبحانه وتعالى يعطيه كل هالأشياء. بس أنت ممكن إيه هو الله أنا المضمض طنقر عشان إذا إذا بنب إيه الرودو لكن لما يعطيك العلم تقول إيه المضمض ذي. لازم البسانجة اللي فيه المضبضة يقرأ القرآن ويسبح ويذكر ولا يلقى صحيح. ولا ينوم يبقى إذا أنت أوتيت علم مثلا أنت علمت الأمور زي زي بالضبط عين اليقين أو علم اليقين, اليقين وعين اليقين وحق اليقين شتان ما بين الثلاث صحيح هم أوطوا حق اليقين هم ما. لا الصفوة الصفوة آه. أوطوا حق اليقين م. هو علم طب في عجالة علم نعم. وحق وعين أنا ضربنا مثال بسيط خارجا هذا عسل نعم ده ايه علم, علم اليقين علم اليقين علم عسل شكله بينهم عمون شفته خلاص نعم وبعدين مم. انا عرفت ع... ع... عين يا ربي عين هذا عين أنا... انا رأيته عين خدته تذوقته صار ايه صار عق ع... ع... لا صار ع... أنا... انا الاول هو علم علمت ما هذا عسل خلاص تذوقته عين خلاص خلاص وبعدين مدختها، حدث السهلة صار حق. بعد أن رأيته تذوقته وشفت أنه هو لون نزوجة معينة، بعد ف ف ف فصار لهم يذوقوا حلاوة العبادة، فأصل إلى حق, اليقين. حق يقين. حق, حق يقين. أول حكم البصر نحن في نعمة لو علمنا الملوك لقاتلون عليها بالسيوف فرد أنت بصر تمتلك شيء؟ قال هو الغيظ عن الله عبده. الرضا عن الله و الى الله احسنتم بارك الله سبحانه. سبحانه. سبحانه. سبحانه. سبحانه. سبحانه. لما عمل الاولاد لهم العيد قاعدينها يصفوا في, في نهر الفرات ويعملوا طبلوا ويزمرو يوم العيد هذه ايمان قدروا عليهم فقال الحسن رضي الله عنه اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الاخره بالرضا عنهم يا رب العالمين هذه هذه الناس صدق هذه الصغار عايزين يجيهم وحده توعدين حتى انت منهم لما تعيف عليهم ها ممكن يؤذوك فيعنقلبوا صحيح لما بلغ أشدّه هذا يوم الحكم العائد نحن على أكبر مصيبة في المن في المهنة السنة السيد نجور في وقت عندك والله يعني الوقت شرف على الانتهاء نعم لكن نو نمشتات هذا المشهد وأنا أتبع في المشهد الجديد عطشنا من صلاة وقال ربنا وكذلك نجزي المحسنين نعم وبما كان محسنا سيدنا يوسف هل سمعت منه شكوى لا ما سمعت له إلا الرؤية في أول الصورة. نعم تمام؟, تمام. ولن تسمع له إلا, إيه إلا عندما يبرئ نفسه فقط. صحيح. هي راودتني من قبل مشهد ال الآخر. أودعنا ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن وارجعله سبحان الله على الضرب بابائه من قبل ابراهيم واسحاق وابراهيم ايضا ايه هذا من ضمن الاحسان انه يقذف في الجب وادي جاد البريد تاخذ وينبهه الله عز وجل هذا من ضمن الاحسان احسان متبادل ان ان يؤخذ من الجب يعني سبحان الله الله ارسل لهم ارسل له سياره ليه ممكن يترفع في الجب هذا وبعدين عشان يوصلوا نجد فروس الله نجده فهذا من باب إيه باب إحسان إذا هي وكذلك نزل محسن القصة القرآنية صمتت عن الفترة التي شب فيها يوسف واشتد لا, لا هي, هي, ده هي, ده. هي أص... لأنه هو ربي في بيت العزيز خلاص لا, لا لا أنا أنت أنا تخيل بيت العزيز كيف بيت بي بيك ملك لا ربما لا إما نفي دينه فيه دعستنا دين فيه. فيه فيه امرأة بهذا المنطق في غلمان في في في في المدينة نشوف المجتمع المخملي والآن والو والو والان الاثر كان زمان وقال نسوته دلوقتي وقال رجال كان عيب الرجل زمان يا ريت من باب الرجوله كان زمان كنا نقول المراه يا ريت والمراه لسه مش الرجال في العمل وشفت اللي حصل لفلان هناك اللي عمل لفلان سبحان الله اذباطا هذا فهذا التنظير نحن يعني نغطي اساس هذه الصوره نكمل مع حضراتكم في الحصه باستخدام ان شاء الله الله, الله, الله. شكرا, شكرا, لكم شكرا لكم الله شكرا لكم, لكم. شكرا شكرا لكم. لكم. شكرا شكرا لكم. لكم. شاهدين الكرام شكرا لحضرتكم والشكر كله لضيفنا الكريم الدائل الثاني الكبير فضلت الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وفي النهاية نقول اصبر على تيد الحسود فإن صبرة قاتله فالنار تأكل نفسها ان لم تجد ما تأكله حتى يضمن لقاء جديد غدا بمشيئه الله تبارك وتعالى قبل هذا الموعد بساعة كاملة نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته